وعين بؤ وقط باء وزيتون ونخلاء وحدائق غلبة وفاكهة وأباء متعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة